أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يطاقون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بتلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي سهود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخلتهم الصاحقة وهم يرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتحين فالسماء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 إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواقوا به بل هم أو مطعبون فتول عنهم فما أنت بملوم ولكل فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسرور في رفع من والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسيور إن علام ربك لواقع ما له من دافع يوم تغور السماء مورا وتسير الكبار سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يَوْمَ يدعون إلى نار جهنم دعحا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفتحر هذا أم أنت لا تبصرون إصلوا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجذون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاتهين ووطاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشرروا هيئا بما كنتم تعملون مستكئين على سغر مطفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واستبعتهم ذريتهم بإيمان أنحقنا بهم ذريتهم أنحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عمل من شيء كل مرء بما كسب غير وأمددناهم بفاكية ولحم يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأسين ويطرف عليهم إلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا في أهلنا مشفتين فمن الله علينا ومقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندروه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنحمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربط به ريب الملون قل تربطوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم أحلام بآلاء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 ألا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأذبوا استمعوا بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أَن تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّنِّهِ مُسْتَطْعِمُونَ أَمْ عِندُومُ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُمُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سبحان الله عما يشيكون وإن يروا كثفا من السماء ساعطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يسحقون يَوْمَ لَا يغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُو نَزَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَحْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأِدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا وَنَّصَّبُكُمْ وَمَا وَرَا وَمَا يَرْقُبُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى الَّمَوْجُ شَدِيدُ الْقُوَّةِ لُومِرَ وَتَلكَ السَّوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَوْدَ صَوْتَيْنِ أَوْ أَجَلَّا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه عزلة أخرى عند تدرة المنتهى عندها جنة المقوى إذ يرشى التدرة ما يرشى مَنَازِلُ الْبَشَرِ وَمَا طَرَا لَقَدْ غَامَ أَمِنَ آيَاتِ رَبِّ الْفُلْرَا أَفَوَيْتُمْ إِلَّا الدَّوَالِ عَزَّ وَمَنَاجَةَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَلَمْ تُذَكْرُوا وَلَوْ الْأُنْسَا تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَتُهُ ضِئْذَا إِنْ هِيَ إِلَّا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 في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأزن الله لمن يشاء ويضاء إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليتمون الملائكة تزدية الأنساء وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يظهر من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يولد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم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 الَّذِينَ يَتَنَهِونَ عَنِ الْكَبَائِرِ وَالْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن يَئِسَ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الَّذِينَ اسْتَسْلَمُوا فَهُمْ مُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ بَلَا تُدْرِكُونَ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَأَنْتُمْ أَيُّ الَّذِي تَوَلَّى وَأَضَاعَ لِنَفْسِهِ وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة مجر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سقيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إلى ربك الأنسى وأنه وأضحك وأبكى وأنه وأمات وأحيا وأنه خلط الزوجين الزكر والأنسى من نطفة إذا وأن علي النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشحرى وأنه أهلك عادل أولى وتمود فما أرطى وقوم قَوْمِ رُءُؤُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَوْلَمْ وَاضُوا وَالْمُكْتَفِكَةُ أَهْوَى فَوَشَّى مَا وَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَجٍّ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَلَيْسَ ليتنا من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساهدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم يقولوا باتي الساعه ويه شف القمر وان يروا ايه يعرض ويقولوا سحهم مستند وكذب وتبع اهواهم وكل امر مستقل ولا جاءهم حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو التاع إلى شيء نفر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجزاث كأنهم جواب منتشر يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ الَّذِي دُخِلَ عَلَيْهِمْ قَوْمُنُ نُوحٍ فَتَكَلَّمُوا عَلَيْنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالْجُنُونُ فَدَعَا رَبَّهُ أَن لِّي مَغْلُوبٌ فَتَنصِرْ فَفَتَحْنَا أبواب وفزرنا الأرض قيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عاد فكيف كان إنا أرسلنا عليهم ليحا فرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقع فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذب التمود في النذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعوا إنا إذا لفي ضلال ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبتقهم أن الماء قسمة بينهم كل شرء محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعطر فكيف كان غذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ جِئْتَ مِنَ الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بسحر نعمة من عندنا كذلك نجذر من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا في النذر ولقد راودوا عن طيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد خفحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مستكر ولقد جاء آل فرعون النذر كَ بآ فِن قُله فَقَلَ أَقْلَ عَيد مقُتَ أَف الصكُم خَيوم مِن أُولائِكُم أَمْ لَقُ ضَوةُ فيِي أَمْ يقولون نَح جميرُ صَص يُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَجْهَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَشُقُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي كُلِّ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُلٌّ وَهُمْ مُسْتَزْرِ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا آمَنُونَا إِلَّا وَحْدَتُهُ كَلَمْ يَصِرْ مِنْ بَصَرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي جُبُورٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستقر إن المتكين في جنات ونار في مقعد خلق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ايذًا جِئْنَا وَقُمْنَا بِعُصْفَان وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان فَالسَّمَاءَ وَسَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَقْهَطُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا بيئا فاكية النخل ذات الأكمام والحب ذو العز والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان منه خلق صريكا فخار من مال من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فوجال بينهما بردق لا يبدلان فبأي آلاء ربكما تكذبان تخرج منهما من اليؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان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 كل يوم هو في شأن فبي أي آلاء ربكما تكذبان سنفرض لكم أيها الظالمون فبي أي آلاء ربكما تكذبان يا مقشر الجن والاب أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما جواغ من تَتَسَاءَلُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شُقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيوميذ لا يسأل عن ذنبه إن سوء ولا عجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعرف المجرمون بسيماهم فيفخذ بالنوعصه والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوقون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مطام ربه لنتان فبأي آلاء ربكما تكلبان لواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما عينان كليان فبأي آلاء يَا مَنْ بِكُمَا تَكَلَّمَان فِيمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ذَوْجَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ ضَافَّان إِنَّا أَنشَأْنَا لَكُمَا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاطرات الطرف لم يطمثن إن سوا قبلهم ولاجان فبأي آلاء كأنهن اليافوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنبان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجها ام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه غينا نضاقتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونقل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان خورم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمتن إنتم قبلا ولا عجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكين على وتر في الخضر وحد خل الحسان فبأي آلاء ربك لما تكذبان تبا وقت اسم ربك والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وضعت الواقعه ليس وقعه يا كاذب خاصه ووافعه اذا وجت الامر وجا ومست الجبال بسى فكانت سماء ام بسى فكنتم اجواجا ترتس فاصحاب ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسادقون السادقون أولئك المقربون في جنات النعيم ألة من الأولين وقليل من الآخرين على سرع موضونة متجئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملتان مخلدون بأكواب وأباريط وكأس من معين لا يفتعون عنها ولا ينزفون خفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فحور نعين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا فِيهَا لَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا سَلَامًا, سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلخٍ مّن من ودود وائل المسود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفواح مرقوعة إننا وجعل ما هو نبتاوا حبن التراب في اصابع اليمين سله الاولين والسله من الاخر والخواش شمال ما اصاب استعمال في وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يطرون على الحنس العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ لَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّى مَبْعُوثُونَ أَوَآبَأَ الْأَوَّلُونَ قُلْ أيها الضالون المكلفون لآكلون من شكر من زفون فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا أولهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفعيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قترنا بينكم الموت وما نحن بمسلوقين على أن أفضل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرعيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أن نحن الزائرون لو نشاء عيناه قطعما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء يَعْلَمُ مَا هُوَ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَوَعَيْتُم مَّا نُلْجِئُونَ أَنْتُمْ آلِهَةٌ سُيَوَاةْ أَمْ نُقُولُ الْمَلِكُونَ نَحْنُ, نحن جَعَلْنَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا اتبعه باسم ربك العظيم فلاق قسم بما واقع اليوم وان نو لقسم لو تعلمون عظيما ان نو لقران كريم ذكرا مكنون لا يعت تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فله لا إذا بلغت الحلقون وَا هُمْ يُمْحِنَ اِذَنْ تَنظُرون وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرون فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ وَيرَمَدِين فَأَمَّا إِن كان مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَسَوْفَ يُرْضَى وَيَحْلِى وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ وَأَمَّا إِن كان مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَتَسْلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا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 وهو بكل شيء عليم هو الذي خَلَقَ السماوات والأرض في شتة أيام ثم استوى على العشر يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها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 يدعوكم لتؤمنوا بِرَبِّكُمْ وقد أظلم حسابكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلا النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَوْأُثِرُّ وَحْيِهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ من قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم تغى المؤمنين والمؤمنات يسحى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحقي الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظروا لا نقتبت من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بشور لهم باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهروا من كبلي العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن نكم فتنتم امرؤ فكم وتربصتم واركبتم وغرقتم الامان فغرقتم الاماني حتى جاء امر الله غرقكم بالله ولو فاليوم لا يخلو منكم فيديه ولا من الذين كفروا بأواق النار هي مولاكم وبذل مصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أَمْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَتَشَاءُ قُلُوبُهُمْ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تحسنون إن المصفدقين والمصفدقات وافرب الله قوضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورزله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجعهم ونومهم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أصحاب الجحيم احلموا أنما الحياة الدنيا لغم وله وزنة وتفاقر بينهم في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة علام شديد ومغفرة من الله والرضوات وما الحياة الدنيا نور سابوا الى مغفرة للردفهم جنة عرضها كعرض السماء والارض جنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذَلِكَ الْفَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن بأن نضرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا ما فاتكم ولا تطرقوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال صفور الذين يبخلون وَ بالبخل ومن يتولى ان الله هو الغني الحميد لوذا انسلنا ووصلنا بالليلات وانزلنا معهم كتابا المبين وَنَسْلَنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَنْتٌ جَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَيَحْلَمُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذليته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آسانهم وطفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنزيل وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ووضانية ارتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتضاء عظوان الله فما رعوها حص رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كنزين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويصرف لكم غضب الرب حميد لألا يحلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق